رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون التران فهذه الحلقة الرابعة والخمسون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم يتكلم فيها على ما بقى من الفوائد والأحكام في الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم مشارف العصر ومن كان مريضا او على سفر كعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسرا ويرزق من العده ويرزق الضر الله على ما عليكم في حلقه سابقه إلى تعالى منكم من وجوب الصوم بشهود وقد دلت السنة على أنه يكتفى برؤية واحد عدل ومن هذه الآية الكريمة أن الهلال إذا شوهد في مكان ولم يشاهد في مكان آخر فإنه لا يجب على من لم يشاهده أن يصوم لأن, لأن الله تعالى علق وجود الصوم بشهود الهلال وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا ثبتت رؤية هلاية رمضان وجب على جميع الأمة الإسلامية أن تصوم في أي قطر كانت ومنهم من قال إذا كان الناس تحت ولاية واحدة وجوهد في هذه الولاية وجب على كل أهل الولاية النسوم سواء رأوه أم لم رأوه أم نعم, و نعم النسوم ولا فرق بين من رأاه ومن لم يرأه ومنهم من قال من رأاه وجب عليه الصوم ومن لم يره لم يجب عليه قال الشيخ الإسلام رحمه الله تختلف مطالع الهلال اتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت المطالع وجب الصوم وإلا فلا وأمل الناس غالبا في اليوم أنهم يأخذون أو أنهم يتبعون من تبت الشهر عنده على وجه يثقون به من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان إذا فاته الشهر كاملا وكان الشهر ناقصا أي كان 29, 29 يوما فإنه لا يزمه أن يقضي ثلاثين يوما بل لا يقضي إلا تسعة وعشرين يوما بقوله تعالى فعده من أيام أخرى. وظاهر العالة الكريمة أنه لا فرق بين أن تكون هذه الأيام في العام الذي حصل فيه الفطر أو فيما بعده ولكن قد دلت السنة أنه لا يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني قال فعائش رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وهذا يدل على أنها على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني وإلا لكان ما بعد رمضان الثاني وما قبله سواء ومن فرائض الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى كتب على عباده ما كتب من الفرائض لا للإشطاق عليهم ولا لإلحاق الحرج بهم ولكنه عز وجل يريد بذلك التيسير والتسهيل لقوله يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، وفي هذا إشارة إلى أن الأفضل للمريض الذي يشق عليه الصوم أو المسافر الذي يشق عليه الصوم أن يفطر، لأن هذا هو العسر في حقه ومن فوائد هذه الآب الكريمة أنه إذا تعارضت الأدلة في حكم من الأحكام ولم تبيّر إحدىها على الآخر فإن مقترا إرادة الله نصر على العباد أن يؤخذ بالعيسر وهذا هو القول الراجح أنه إذا تعارضت الأدلة في حكم من الأحكام بعضها يعني بعضها يعني يفيد التحيم بارا يفيد الحل واشتبه الأمر فإننا نأخذ بالآية صر لأن ذلك هو الموافق لقوله تعالى يريد الله بكم وصى ولا ولا يريد بكم عصى ومن فوائد الآية الكريمة الحفظ على إتمام العدة على الوجه المطلوب لقولي ولتك ولتكمل العدة ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها تكبير الله سبحانه وتعالى عند انتهاء العدة على هدايته لنا وتسهيل الصوم علينا لقول الله تبارك وتعالى وليتكبر الله على ما هداكم وهذا يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى أن نحضر الإمام بصلاة العيد فيكبر الناس في الأسواق والمساجد والبؤور يجهر بذلك الرجال وتصر به النساء وصفة التكبير نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله اكبر ولله الحمد أو يقول الله أكبر الله أكبر الله اكبر لا إلهين إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل هذا جائز ومن هذه الآية الكريمة أنه يجب أن نعترف لله بالفضل على هدايته إيانا وقوله تعالى وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن قائد العيس الكريمة على الشكر والشكر هو قيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وعملا نسأل الله تعالى أن يجيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يسر لنا العمور رب الشحر يسدر ويستر لأمري اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائنا مغفرتك والغميمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآلة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته